لدي حقيبتان محشوتان بالكوكايين شعرت بألم في معدتي كنت ملاحقا ملاحقه وهرب كان علي أن أرحل يا إلهي ما الذي فعلت كنت في الثالثة والعشرين وكنت أعيش مع زوجي بقينا معا لخمس سنوات كانت تلك المرة الأولى التي كنت فيها سعيدة في حياتي كان تحبني كثيرا كنت أدرس في مستشفى غريت آرمند ستريت للأطفال لنيلي شهادة في التمريض أنت ترسمين لوحة إنها واحدة من أفضل مستشفيات الأطفال في العالم كنت سعيدة بوجودي هناك بين الأطفال المرضى حيث كنت سأعمل بعد أن أتخرج ذات يوم، ما هذا؟ قال إنه سينتقل للعيش في مكان آخر قال لي لا أريد أن أبقى معك وهكذا خمس سنوات من الحب انتهت في لحظة لماذا؟ لم يخبرني عن السبب شعرت وكأن أحدا قد قطع جزءا من قلبي وأخذه كانت أنا ذاك نهاية عامين متتاليين من الدراسة وكان علي تقديم الامتحان لكنني لم أستطع التركيز على الدراسة كل ما كنت أفكر فيه هو السبب الذي دفعه ليتركني أردت أن أشغل عقلي في شيء آخر يبعدني عن التفكير في ما حل بي أردت القيام بشيء نافع وجيد يحسن حياتي لم أفكر في اللجوء إلى المخدرات لكن للأسف هذا ما فعلته. سألت إحدى صديقاتي عما إذا كانت تعرف أحدا يبيع المخدرات من يستطيع أن يبيعني المخدرات؟ كنت أعرف أن المخدرات ترفع المعنويات وأردت اختبارها بنفسي إن أردت البقاء مستيقظة طوال الليل أجل، فربما أستطيع أن أقدم لك شيئا. جاءني أحدهم وأراني ما لديه هذه سترفع من معنوياتك كانت تلك المادة هي الكوكايين لم أكن أعرف الكثير عنها آنذاك حسنا سأخذ جره خرج الرجل وخلال أسبوع واحد تحولت إلى مدمنة بدأت أصل إلى عملي متأخرة ومتعبة طردت من المدرسة كانت حياتي مضطربة وصعبة كل ما رحت أفكر فيه هو الحصول على المال لأشتري مخدرات وخلال سنة تحولت إلى إنسان آخر اقتردت الكثير من المال وبدأت أغرق في الديون ولم تكن أمامي طريقة للتخلص من هذه الدوامة أحتاج إلى المال سأدفع لك المال وفقت على الفور ما هو هذا العمل؟ عليك إعادة بعض الحقائب من الخارج وماذا في الحقائب؟ قال لي كوكايين. لا قلت له لا غير ممكن لن أفعل ذلك حاول أن يغريني لا تقلقي كل شيء منظم وسهل لا لا لا سهل جدا قال لن تلمس المخدرات بيديك. لا ما عليك سوى تحصيل الحقائب وحملها إلى الطائرة وستحصلين على خمسة ألاف دولار مقابل كل حقيبة لم أكن أفكر بطريقة صائبة بل أردت حل لمشاكل المتفاقم أردت حلا سريعا ستحصلين على المال وستسددين كامل ديونك كانت تلك فرصة لكي أتخلص من ديوني و اعود back to من جديد اجل اجل سانفذ المهمه فكرت في الامر لن تستغرق المهمه اكثر من اسبوعين ثم اعود الى بلادي واحصل على المال وانسى الامر وابدا حياه جديدة استغرقت الرحلة بالطائرة إلى بوينيس آيريس 14 ساعة صعدت في سيارة أجرة وأعطيت السائق عنوان الفندق الذي سأقيم فيه لم أعرف إن كنت سأبقى في الفندق نفسه طوال فترة الأسبوعين لم أكن أعرف كيف سأحصل على المخدرات كان هذا يقلقني كثيراً كان العنوان واضحاً وقد حجزت لي غرفة قلت في نفسي سأكون بخير وسينجح الأمر قيل لي أن أنتظر اتصالاً هاتفياً قبل أن أخرج إلى أي مكان بدأت أفقد صبري أردت أن أخرج من الفندق فخرجت كنت أرتاح في الغرفة وأنظر من النافذة وفجأة يارن جرس الهاتف مرحبا كان تاجر المخدرات قال لي أين أنت؟ في بوينسايرس قال لا لا توجهي حالا إلى كوسكو قلت له كوسكو كوسكو تقع في بيرو قال لا بأس هذا لا يهم أجبته وكيف هذا أنا الآن في الأرجنتين كان يتكلم معي بصوت مرتفع وغاضب وهذا ما أثار غضبي لم تقل لي إن علي أن أستقل طائرة أخرى وأتوجه إلى بلد آخر لاستلم الحقائب قال أخرس لا تتكلم عن هذا الأمر عبر الهاتف استلم الحقائب وأحضريها معك إلى هنا لم يكن أمامي خيار آخر. مهلاً كان هذا الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله أجل الآن وقد بات علي السفر إلى بلد آخر بدأ الخوف يغلبني وقلقت بشأن المرحلة التي سأواجهها التقيت شخصين في ساحة كوسكو لوسي هل أنت لوسي؟ فأخذاني إلى غرفة فندق يمكانه هناك قام بنقل أمتعتي من حقيبتي إلى حقيبتين كبيرتين لم أرى أي مخدرات، ولم يقول لي أين هي. إلى اللقاء. بل أعطيان الحقيبتين وأخذ حقيبتي. لدي الآن حقيبتان محشوتان بالكوكايين. علي أن أحمل هاتين الحقيبتين الضخمتين وأعود بهما في الطائرة. شعرت بأن الأمر سيبدو غير طبيعي وضعت أمتعة في الحقيبتين الكبيرتين فلم تملأهما وبدتا شبه فارغتين لم يكن هذا الأمر ليريحني عندها وضعت أمتعة في الحقيبة الصغيرة وأدخلتها في الحقيبة الكبرى وتركتها هكذا بعد إذن بدأت أشعر بالخوف سيطر القلق علي وبدأت تجول في رأس أفكار سوداء لدي حقيبة محشوة بالمخدرات. شعرت بأنهم سيقبضون علي شعرت بأن نهايتي قد اقتربت هنا في مطار ليما قلت في نفسي يا إلهي كيف سأنجو رحت أنظر إلى الحقيبة بداخلها حقيبة أصغر وستظهر داخل جهاز أشعة أكس سيتساءلون عما دفعني للقيام بذلك لكن علي الآن أن أصعد إلى الطائرة علي أن أجتاز هذه اللحظات الصعبة وسينتهي كل شيء شعرت بتوتر شديد قالوا لي أن بعض الناس يعمدون إلى توضيب أمتعاتهم داخل حقائب أكبر حجماً سأقول في نفسي أنني قررت القيام بهذا العمل وهناك سبب محدد سأعود إلى إنجلتيرا وسأسلم الحقائب وأخذ المال ثم أعود إلى حياتي العادية قالوا لي أن فمت طريقة جديدة لإخفاء الكوكايين في الحقيبة بحيث لا تستطيع الجمارك أن تكتشفها قالوا لي إن أحداً لن يوقفني لا أعرف إن كان ما قالوه لي صحيحاً لم يحدث أي شيء بل جرت الأمور بشكل طبيعي خرجت من الطائرة التي عدت بها من ليما ظننت أنني سأسافر على متن رحلة مباشرة من بوينسايرس إلى لندن عندها تلقيت اتصالا مرحبا قيل لي أن علي السفر على متن طائرة متوجهة إلى باريس لم أشعر بالراحة حيال هذه الرحلة لم أشأ أن تكون رحلة العودة على متن طائرة تتوقف في مطارات أخرى فقد يقبضون علي أنا لا أريد السفر على متن طائرة متوجهة إلى بلد آخر غير إنجلترا. قررت أن لا أسافر على متن هذه الرحلة كنت واثقة بأنهم سيقدمون لي تذكيرة سفر أخرى لأعود إلى بلادي المخدرات معي لن يتركوني عالقه في بوينسايرس <تصفيق> هذا ما كنت آمل أن يحدث مرحبا سألني تاجر المخدرات عن سبب عدم سفر على متن تلك الرحلة ولما أحاول خداعه ولما المراوغه لما لا تشتري لي بطاقة لرحلة الغد؟ قال لا يجب أن ننتهي اليوم من هذه المسألة سنكون بانتظارك في مطار هيثرو. لم يكن أمام الكثير من الخيارات كان رجلا فضا وعصبيا أتعرفون ماذا سيحل بي إن عدت إلى لندن والمخدرات ليست معي؟ قد يقتلني حسنا، سأعود اليوم حاولت أن أتشجع وأقوم بالرحلة لا بأس إن لم تكن الرحلة كما أريدها فقد جئت على متن طائرة من البيرو ولم يحدث شيء 15 ساعة وأكون هناك سأقوم بتسليم الحقائب وأقبض المال كنت أتوقع أن تنتهي المهمة على خير فجأة وضعت امرأة يدها على كاتفي هل أنت لوسي روبرتسون؟ تسألت كيف عرفت اسمي؟ هل أنت لوسي روبرتسون؟ وهل هذه حقيبتك؟ أجل بدأ قلبي ينبض سريعاً وشعرت بألم في معدتي. من فضلك تعالي معي لقد غبض علي الله وحده يعرف ماذا سيحل بي كان هناك ثلاثة أشخاص في الغرفة الخلفية وضعت حقيبتي على الطاولة كنت أعرف ماذا بداخل الحقيبة لكن أحداً لم يواجهني بهذه الحقيقة القاسية وعندما أخرجت المرأة الكوكايين شعرت بقسوة هذه الحقيقة هل تعرفين ما هذا؟ قلت لها أجل ما هذا؟ كوكايين أنت موقوفة لا أفهم أنت موقوفة بتهمة تهريب المخدرات كنت تحت تأثير الصدمة يمكنك الاتصال بمحام. فكرت وقلت في نفسي يا إلهي ماذا فعلت؟ طلبت كوباً من الماء and ويقولون لم نفهم قلت لنفسي ما الذي فعلته بعائلتي ستحزن كثيرا وأمي ستغضب مني. شعرت بالخجل بالكثير من الخجل والعار كان خوفي لا يوصف في صباح اليوم التالي قدمت سيارة لتقلني إلى المحكمة وكان هناك مترجمة لقد وجهت إليك تهمة التأمر لتهريب الكوكايين قلت لها التآمر؟ ماذا تقصدين؟ عثروا على مخدرات في حقيبتك في المطار كنت فقط أحمل حقائب قالت لا يهم هكذا هو القانون في الأرجنتين شرحت لي المترجمة أنه قاد جديد في منصبه لا يقبل أن تنفق الضرائب التي يدفعها أبناء الأرجنتين على السجناء الأجانب لم يأخذوني إلى السجن قرر القاضي إطلاق سراحك مقابل كفالة مالية قرر إطلاق سراحي إلى أن يحين موعد محاكمتي امنحني دقيقة من فضلك لم أعرف ماذا علي أن أفعل كنت مضطربة وخائفة شعرت بألم في معدتي. لم أعرف من أين سأحصل على المال وأين سأقيم خلال تلك الفترة احتجت إلى من يساعدني عرفت أن علي أن أخبر أحداً بما جرى أمي؟ قلت لها أمي قمت بعمل أحمق قبض علي بينما كنت أحاول نقل الكوكايين إلى إنجليترا راحت تصرخ وتقول يا إلهي ماذا فعلت يا لوسي؟ لكنها استدركت وقالت اسمعي سنساعدك سنفعل كل ما في وسعنا لإنقاذك لا إبقى حيث أنت كنت أعرف أنها لن تستطيع فعل شيء لكنني أردت مشاركة الأمر مع أحد ما كنت أنانية عندما وفقت على تهريب المخدرات مقابل المال. أحبك. لم أفكر في نتيجة ذلك على عائلتي وعلى من هم من حولي. ذهبت للإقامة في نزل صغير. وكنت أتوجه مرة كل أسبوع إلى المحكمة للتوقيع على سجل الحضور كنت أقيم في نزل صغير متواضع واحد، اثنان، ثلاثة التقيت مجموعة من السياح نخبكم <تصفيق> استمتعت برفقتهم وساعدوني في الخروج من الحالة البائسة التي كنت أعيشها كنت قبل ذلك واحدة مثلهم أعيش حياتي من دون متاعب أستمتع بالعطلة أله وأسترخي عدنا متأخرين ودخلت غرفة أحدهم بدلا من أن أدخل غرفتي وفجأة سمعنا ضجيجاً فتحت الباب فوجدت رجال الشرطة لم أصدق ما رأيت كنت مسترخية لم أكن أفكر في وضع مأسوي دخلوا إلى غرفتي جاءوا ليأخذوني إلى السجن كنت خائفة جداً كان علي أن أقوم بشيء ما فكرت في نفسي علي أن أرحل من هنا علي أن أرحل كان قلبي يخفق سريعاً من شدة الخوف كنت مرتعبة. لم يكن لدي جواز سفر ولم أكن أملك المال. كنت مذعورة وخائفة مما سيصيبني. ربما الشرطة تبحث عني في بوينس آيرس. لكن الأرجنتين بلاد شاسعة. إذا رحلت إلى مكان بعيد عن العاصمة فقد تكون لدي فرصة للهرب كان قلبي يخفق بسرعة كنت أرتعد من الخوف كنت في وضعية مقلقة لا أعرف ماذا ينتظرني ماذا سيحل بي؟ <تصفيق> فكرت في نفسي منذ هذه اللحظة سأكون حرة طليقة كنت ملاحقة وفرة من وجه العدالة خطتي كانت مغادرة بوينس آيرس تعتقد الشرطة على الأرجح أنني سأتوجه إلى الحدود الأقرب للعاصمة فقررت أن أفعل عكس ذلك البرازيل هي الدولة الأبعد عن بوينسايريس وإلى هناك قررت أن أتوجه تقع شلالات إيجواس عند الحدود الأرجنتينية مع البرازيل هناك لابد من وجود كثير من السياح الذين يقصدون الشلالات لمشاهدتها فكرت في أنه سيكون من السهل عليّ أن أعبر بين حشود السياح إلى أين؟ إجواس من فضلك؟ أريد جواز سفرك لم أكن أملك جواز سفر ولم أعرف ماذا سأقول لا لقد سرق جواز سفري قال لي لا الشرطة هناك تحتاجين إلى محضر من الشرطة يذكر فيه أن جواز سفرك قد ضاع أو سرق لم يكن باستطاعة الإبلاغ عن فقدان جواز سفري فاسمي قد أصبح معمما على مراكز الشرطة وقد يعتقلونني فكرت في نفسي ماذا سأفعل؟ بحثت عن باص محلي متوجه إلى حيث أريد الذهاب. صعدت على متن باص ولم يسألني أحد عن جواز سفري. لم يكن أمامي سوى طريقة واحدة للهرب. لم تكن هناك طريقة أخرى. توجهت برفقة مواطنين محليين من بلدة إلى أخرى على باص محلي استقللت باصا محليا آخر بعد أن اشتريت تذكرة. كل ما كنت أفكر فيه هو الوصول إلى البرازيل ومن ثم إلى السفارة البريطانية في ساو باولو وفي حال تمكنت من ذلك فسأكون قد اجتزت نصف المسافة إلى إنجلترا عندها سأمضي فترة حكمي في إنجلترا وسأكون على مقربة من عائلتي وأصدقائي كنت خائفة لم يفارقني الشعور بالخوف أدركت أن ليس باستطاعة القيام بهذه الرحلات الصغيرة لأنني لا أملك الكثير من المال قررت أن أوقف سيارة وأطلب من السائق أن يقلني كان ذلك خياري الوحيد علي الوصول إلى مكان أشعر فيه بأنني بأمان كان علي الاستمرار في التنقل من مكان إلى آخر وجد سائقا متوجها إلى أقرب بلدة من شلالات إيغواسو قلت له لا أملك مالا <تصفيق> فقال لا بأس وأخيرا وصلت إلى هناك شعرت بشيء من الراحة عندما رأيت الجسر الذي يعبر فوق النهر باتجاه الحدود البرازيلية كانت خطتي تقدي بأن أصعد على متن باس وأعبر الجسر كان الخوف يسيطر علي كان هناك معبر يمر الباس بداخله حيث يتحقق رجال الجمالك من الجوازات لا أصدق لن أتمكن من الصعود على متن الباس فكرت وقلت حسنا سأعبر النهر. لماذا رحت أسير نزولاً باتجاه الصخور وأقترب شيئاً فشيئاً من النهر كانت الأرض موحلة فرحت أمشي وسط الطين حاولت أن أسرع فوصلت إلى ضفة النهر كان علي اجتياز حوالي 550 مئة مترا للوصول إلى الضفة المقابلة. لم يكن أمامي خيار آخر. علي أن أقوم بذلك. التوررتو للسباحة. لم أكن أعرف ماذا في المياه. لم أكن أعرف إن كان ثمة دوريات تراقب مجرى النار أو إن كان أحد سيطلق علي النار لكنني قررت أن أتابع الرحلة كنت خائفة جدا وشعرت بالإرهاق لكنني في الوقت عينه كنت متحمسة للوصول إلى بر الأمان رحت أفكر عندما سأبلغ الضفة المقابلة سأكون قد أصبحت داخل البرازيل ولن أعود في الأرجنتين وهذه خطوة كبيرة في طريق العودة إلى إنجلتيرا شعرت بالسعادة عند بلوغ الضفة المقابلة لم أصدق أنني نجحت لكنني كنت أعرف أن الطريق لا يزال طويلا جدا كنت منهكة وجائعة ولم أكن أملك الكثير من المال سيسألني أحد عما أفعله هنا رأيت رجلا يتقدم نحوي نظر إلي وراح يسألني من أين جئتي؟ فقلت له لقد فقدت حقيبتي وبداخلها جواز سفري أريد الذهاب إلى ساو باولو عندها أشفق علي وشعرت بأنه سيساعدني كنت في وضع صعب ومعقد فمن دون جواز سفر لن أستطيع مغادرة البلاد كنت بحاجة لأن أثبت أن جواز السفر قد فقد أو سُرق مني لأحصل على جواز سفر آخر من السفارة البريطانية وكنت أعرف أن علي التوجه إلى مركز الشرطة للحصول على المحضر رحت أبحث عن مركز الشرطة في تلك البلدة علي أن أعطيهم اسمي الحقيقي لا أستطيع الادعاء بأنني شخص آخر كنت أعرف أنني أجازف وأنهم قد يلقون القبض علي في حال وصلت إلى الشرطة واكتشفوا أنني مطلوبة للعدالة لكنني عرفت أنها الطريقة الوحيدة للحصول على جواز سفر للعودة إلى إنجلترا كنت خائفة ومرتبكة كنت قلقة قلت له سرقت حقيبتي وجواز سفري بداخلها وأنا بحاجة إلى محضر لتقديمه لدى السفارة البريطانية علي أن أهود إلى بلادي عندها راح يتكلم مع شخص آخر قلت في نفسي يا إلهي اكتشفوا أمري عرفوا أنني فارة من الأرجنتين سيعتقلونني ويعيدونني إلى بوينسايرس وسأرمى خلف القطبان <تصفيق> لقد انتهى أمري <تصفيق> بعد قليل عاد الرجل وسلمني المحضر الموقع لم أصدق ما علي الآن سوى التوجه إلى ساو باولو كانت مدينة كبيرة تنبض بالحركة سرت في طريقي خائفة قلقة لكنها كانت الخطوة الأخيرة نحو بر الأمان ما كان علي سوى الوصول إلى السفارة البريطانية شعرت بأن كل ما عانيته قد انتهى فكرت في أن هناك مخرجين اثنين إما أن أصعد على متن طائرة وأعود إلى بلادي وإما أن أساق في سيارة الشرطة إلى أحد السجون قدمت محضر الشرطة للموظفة هناك بعد انتهائها من تعبئة الطلب، توجهت إلى مكتب آخر شعرت وكأنها ستعود لتقول لي لقد اكتشفنا أنك ملاحقة في الأرجنتين يا إلهي، لا أستطيع تحمل ذلك قالت لي انتظري عشر دقائق فقط شعرت بأن الدقائق العشر استمرت ساعات انتوال قد ينكشف أمري وقد أوضع في سيارة الشرطة وأنقل إلى السجن ثم جاء رجل وقال لي هذا هو جواز سفرك. كانت تلك تذكرة العودة إلى إنجلترا. يا إلهي نجحت. سوف أتوجه إلى المطار. لم أكن قد تكلمت مع أمي مذتركة النزلة في بوينسايرس <تصفيق> أمي أنا الآن في المطار في البرازيل قالت متعجبة <تصفيق> يا إلهي كيف تمكنت من ذلك؟ لم تصدق أنني تمكنت من تحقيق كل ذلك من دون مساعدتي أحد لم أجلس في مكاني وأبكي وأشفق على حالتي بل فكرت في نفسي وقلت علي أن أنجح وسوف أنجح قلت لها أمي أريد أن ترسل إلي مالا لأشتري تذكرة العودة أرسلت إلي المال سأعود إلى بولتن وسأرى عائلتي أحبك لننسى كل تلك المتاعب توجهت إلى الموظف فسألني أين كنت منذ وصولك إلى الأرجنتين؟ متى دخلت إلى البرازيل؟ فأجبته لا أذكر فقدت جواز سفري لقد سرق أجل ولكن متى جئت إلى البرازيل؟ اسمك غير مسجل في لائحة الدخول كان قلبي يخفق سريعا من شدة الخوف وبدأ القلق يغلبني لم أعرف بما علي أن أجيبه وماذا علي أن أقول له أين كنت منذ دخولك إلى الأرجنتين؟ قد يعرفون من جواز سفري أين كنت قد يكتشفون أمري ويعيدونني إلى السجن متى دخلت إلى البرازيل؟ قلت له لا أذكر ربما لم يتحقق، ربما لم يختم جواز السفر سهواً فكرت وقلت في نفسي يا إلهي اكتشفوا أمري عرفوا أنني ملاحقة من فضلك أريد الذهاب في هذه الرحلة شعرت بأن أمري قد انتهى إنها النهاية لكنه تركني أصبحت في طريقي إلى إنجلترا عندما عدت إلى إنجلترا شعرت بالراحة وفكرت في أنني سأنال جزائي وسأحكم في بلادي إن كنت ملاحقة فعلي أن أتوجه إلى الشرطة وأبادر إلى تسليم نفسي فتوجهت إلى أقرب مركز للشرطة وقلت لهم عدت للتو من الأرجنتين وأظن أنني مطلوبة للعدالة هنا فكتب اسمي ثم قال لا شيء يتعلق باسمك في جهاز الحاسوب لدينا لو كنت مكانك لنشغلت بأمور أخرى عندما قال لي أنني لست ملاحقة ارتحت أنا حرة وقررت البدء من جديد سأمضي مزيدا من الوقت مع عائلتي كم جميل أن نعود إلى ديارنا مرحبا أمي لطالما عرفت أن أمي تحبني وما حصل كان دافعا لنكون أقرب أحدان من الأخرى أعرف أنني ارتكبت خطأ أحمق تعلمت درسا قاسيا لكن علي الاستفادة منه لتغيير حياتي ولأمشي في طريق مستقيم بعد عامين في عام 2009 وبينما كنت أقود سيارتي فجأة اعترضت سيارة طريقي قلت ما الذي أصاب هذا السائق؟ اخرج من السيارة راح يصرخ ويقول قلت لك اخرج من السيارة انزلي من السيارة اخرج من السيارة لم أعرف ماذا يريد ثم قال أنت مطلوبة بموجب مذكرة توقيف صادر في الأرجنتين بتهمة تصدير ممنوعات لم أعرف ماذا أفعل كنت تحت تأثير الصدمة أريد الاتصال بأمي قال لي أحد رجال الشرطة لا بأس ارتاحي الآن لم تعودي بحاجة إلى الهرب والاختباء لم أكن هاربة أو مختبئة من وجه أحد كنت قد نسيت ما حدث لي وكنت أعيش حياتي بطريقة عادية كيف ستنتهي هذه القضية؟ قد تكون نهاية حزينة. أنا الآن لا أستطيع أن أفعل شيئا. هيال ذلك، ولا أعرف ماذا سيكون مصيري.